بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله عفور الرحيم.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 اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ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 عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوما يخز الله النبي والذين آمنوا معه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 رب بنني عندك بيته، إذ قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة، إذ قالت رب بنني عندك بيتم في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين.